اسمعي أختي الكريمة إلى ذلك اليوم الذي فيه يضيع ذلك الوجه طالما كنت في الدنيا تحسني تجملي هذا الجسد كلما كنت في الدنيا تدخلين إلى الغرفة تحرصين على نعومته هذه الثياب التي تلبسينها أتعلمين يا أختي الكريمة سوف يأتي يوم إن كنت من الغافلات إن كنت ممن ذهب عنك الحياة وضاعت منك العثة اسمعي يا أختي الكريمة إلى هذا الوجه ما الذي سوف يحصل له يوم تقلب وجوههم في النار أرأيت السمكة كيف تشوى في النار هكذا يتقلب هذا الوجه الوجه الحسن الوجه الجميل ما الذي حدث له ما الذي جرى له أين جمالك أين تلك النظارة يوم تقلب وجوههم في النار تعرفين ما السبب يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول يا ليتنا أطعنا الله يدنين عليهن من جلابي بهم يا ليتنا أطعنا الرسول المرأة عورة المرأة عورة المرأة عور صنفان من أهل النار لم أرهما ذكر منهما نساء كاسيات عاريات نعم تلبس لكن اللبس عار تلبس فإذا وضع فإذا هي قد وضعت أسفل الثياب شق وخرق لماذا تقول بحجة أن أمشي على راحتى ولم يجعل الثياب ضيقة من أباح لك هذه الثياب الضيقة وتجعل أعلى الصدر فتحه وأسفل الساق وعند الساقين فتحه وإذا بها الأكمام قصيرة حتى بدت الساعدان والثياب ضيقة حتى انكشفت الصدور وحتى اتصف الجسد أختي الكريمة أتعلمين ما الذي يحدث لهذا الوجه الذي كنت طالما تحسنيه وتجمليه وإن يستغيثوا يغاثوا يستغيثون في النار يستغيثون بماء يستغيثون بالماء يستغيثون بالشراب البارد يستغيثون يريدون حتى الموت ولا يحصلون على الموت وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يعطون الماء انظر إلى رحمة الله يعطيهم الله عز وجل الماء يقتربون ليشربوا من الماء فإذا بفروة الرأس تسقط وإذا بالوجه يشوى رأيت كيف يشوى الوجه كيف يشوى اللحم أرأيت قبل أن يشرب الماء يشوى الوجه، وإي يستغيث يغاث بماك المهل يشوي الوجوه. هذا الجلد الناعم، أتعرف ما الذي سوف يحصل له؟ كلا إنها لظا نزعة للشوا، نزعة للشوا ينفصل العظم عن اللحم. يظهر العظم دون اللحم لماذا؟ من شدة حر النار كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب يا من تلبسين الملابس الفاتنة وتخرجين إلى الناس لتقولي لهم هيت لك يا من تلبسين الملابس التي أخذتها من فرنسا وأمريكا وبريطانيا مجلات دائرة حتى أن بعض المسلمات تسدقوا الكافرات باللباس الفاتن. يا من تخرجين إلى الناس وتظنين أنه لأحد يراك فتحت في التوب فتحه ورميت العباء أو وضعتها على الكتف أو للأسف امرأة لبست البنطلون الله أكبر أختي الكريمة كوني صادقة ارجعي لنفسك حاسبيها حسابا صادقا أتظنين أنك سوف تلبسين هذا المهاده الملابس؟ أتعرفين ماذا يلبس أهل النار؟ اسمعي أبطي الكريمة اسمعي وتفكري واستشعري. والذين كفروا قطعت لهم ثياب تفصل لهم ثياب أتعرف ما هذه الثياب؟ من حرير أم مما؟ قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق روسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود بل أكثر من هذا يلبسون قبل دخولهم النار يلبسون ثيابة مما من نحاس من تخيل نحاس إذا صهر هل تستطيع أن تضع إصبعك فيه؟ يلبسونه وتلبسنه وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار سمعنا أختي الكريمة أكثر من هذا سمعنا مرأة تأتي إلى بائع في محل فتداعبه وتضاحكه بحجة ماذا حتى يخفض السعر سبحان الله